بسم الله الرحمن الرحيم آلم نس ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهن ينفقون والذين يؤمنون ب وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أَلَا إِلَى مُدمرِ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنون قُلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَاطِئٍ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَلَا يَسْتَهْزِئُونَ بِاللَّهِ وَيَمُدُّونَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ulaikah yang telah jatuh dalam kekeliruan, fakta kerana mereka berdagang dan mereka tidak berhati-hati. Mereka seperti orang yang telah berdagang dan mereka tidak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 Allah menghitamkan kaum kafirin. Yakadul buruk, yahutaf wabizarnah. Kala ma'azalum, mashu fihi, wa idah azlam alainim tamu. Walau اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا رجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندا دون أنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوش هداكم أدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة عباد الكافرين.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 Bagaimana kau berterima kasih kepada Allah?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 dan nampu nusabbihun bihamdik, dan nukaddisulak. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قال ام بي اوحي باسماءها اولائك ان كنتم صادقين قالوا سبحانك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 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يؤخر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 لَيْنَاكُمْ وَأَظْرَقْنَا أَلَفِ الرَّعْوَنَ وَأَنْتُمْ تَمْنُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَمْرَ عِينَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَتَخَذْتُهُ الْعِجْلَ الْبَعِيدَ وَأَنْتُمْ غَارِضُونَ ثُمَّ عَصَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوقوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذاركم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم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 وَلَللَّهِ عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوزٌ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فَزَلَ عَلَى النَّدَى وَلَمْ يُرْجِزَنَّ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا مِن بَقْلِهَا وَق دهسها وبصلها قال لا تستبدلوا الذي وجد بالله هو خير اهبطوا من الصراف فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك قتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين أمروا والذين هادوا أن صاروا صابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما تيلاكم بقوة خذوا ما تيلاكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت وعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا صنم الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلنا نكال لل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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فار ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما ترون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع رسول ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإن إنشاء الله لمهتدون قال إنه الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله اخرجوا مما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها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 فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا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 تحمّله عليكم ليطجّكم به عند ربكم ليطجّكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِن أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار من فيها خالدون والذين وَإِذْ أَخَذْنَا لِثَابِتٍ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَنَاتٍ وَذِلْقُبَاءٍ وَالْيَكَامَ وَالْمَسَاقِي وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَاتٍ وَأَقْضِ الصَّلَاةَ وَأَكْتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذب والعدوان وإن يأتوكم مساغا تفادوهم وهو محرم عليكم مخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 ولئن يتمنوا بدلاً مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحراص الناس على حياة ومن الذي لاشرط يرد أحدهم لوعمه الفساد وما هو بمزحزح وما هو بمزحزح لَا عَمَلَ إِلَّا عِنْدَنَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ فإنه منزله عَلَى الْجِبْرِيلِ فَالْيَأْتِ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ قَائِلًا بِالْحَقِّ فَلْيَأْتِ بِصَحِيفَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَذَلِكَ ۗ إِنَّا كُنَّا حتى يقول إنما لحم فتنة فلا تخفوا فتعلمون منه ما ما يفلّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضال به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يرضوهم ولا يصعوون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 عسدا من عند أنفسه من بعد ما تبين له الحق وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان مودا أو نصارا تلك أمانينهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مرسل فله أجرم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون قالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتعلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم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 Bapa Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan mengatur langit dan bumi. Dia mengatur langit dan bumi dengan kekuatan yang tiada tandingan. Dia mengatur langit dan bumi dengan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 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْمُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَوَانَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمَ أَلَكَ مِنَ اللَّهِ بِالْوَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ دِلَاوَتِهِ للعالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعه ولا همصرون واذا بتلائدرا قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعندنا على هذا بلدا آمنا وارزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعوا قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار ومئس الوصير وإذ يرفع إبراهيم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 رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرّب عن ملة إبراهيم إلا أنس فيها نفسه ولقد اصطفيناه في آخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبرانيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كن خَلَدَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَ سَيَعْلَمُونَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الَّتِي أُنزِلَتْ إِلَيَّ مُحْدِثَةٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ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 وحيثما كنتم سولوا جهكم شطره لأن لا يقل للناس عليكم حجة إلا الذين وَلَقُوا مِنْهُ فَلَا تَخْشَوْنَ وَخَشَوْنِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعْلَمُكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا خَلَصْنَا فِيكُمْ رَسُولًا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 al How are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 أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا I'm going to Terima kasih kerana يسألونک عن الاهل له قل هي مواقيت للناس والحج وليس الدر ب اتقوا الله واعلموا ان الله شهيد العقاب الحمد وجهه معلومات فمن فرض فين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 ومن الناس من يقول ربنا تلا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا تلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ مَّن لَّا يَرْضَىٰ واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كبه لكم وعسى أن تكرهوا الله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي لنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالون Al-Fatihah حرفكم أنشئوا وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين، ولا تجعل الله عبادة لأيمانكم أن تبقو وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين جَنَسَ لَا جَلَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَصْعَلْنَا فِيهِ أَنْفُسِنَا مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم هلوف حذر الموت فقال له ما هموتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهرون وقاتلون Dan nampaknya hak bil Mulk minum, dan belum terbesar pun dari mal. Kali Allah mencubahkannya kepadamu, dan menambahkan kepadamu beza dalam ilmu dan ilmu. Dan Allah memberikan kepadamu apa فَأَصْلَتَ دَاوُدُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِهِمْ فَمَن شَرِبَ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَضَى رَضِيتُ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا Allah oh. ما إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصورهم. سبع سنام في كل سنبلة مئة حبه والله بها يعصار فينا نار فاحترقت كذلك أبيل الله لكم الهيات لعلكم تتفكر Thank you.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 ومن عاد فأولئك مَن عاد فؤلها يكا اصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار tampu فلا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا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 Fain aman bagus um bagus, faliuadil. Lagi itu min amalatuh, waliatqilah Rabbah, walla tektoh syahadah,